مصَدِّق لِماَا بَيْنَا يَدَّ مِنَ التَّوْورَاتِ وَمُبَشِّرًا بَِسُون يأْتي مِنْ بعدَْد يَسمُْهُ أَحْمَدَ فَلََّ جَ أَهُم بِالْبَنَاتِ قَاوا هذاَا صِحْرم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 ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنْ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا